وقالوا مَا لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قُل إِنَّمَا أَنَا مَنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ سَمَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قَالَتْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِ بِإِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِ عِزَّتِكَ لَؤُدِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ